وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ, يمتعكم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُونٍ ويؤت, وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كبير إِى اللهَّه مَّعكُمْ وَهُو علىى كلُّ شيءَئ قَدير أَل إِهُم يَثْنونَصدُدورَهُم لَستَخفُ مِنه أَل حِِنَ يَستَغشونَ فِيابَهُم يَععلم ماَا يُسِّون يعلملَ ماَا يسِّونَ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 وَهُوَ ال الذي خَلَقَ السموكِ وَالأَْضَ فيِي سَِّةِ أيامُِ وَكَانَ عرشُهُ على الماءِل يَبِلُ وَكُمْ أَّكُمْ أَحْسًان وَعمل وَلإِن قُلتَئكُم م بَعرثونَ مِنْ بعدِ المَوْوت ل قُولًا الذيينَ كَفَروا لقولُول الذيينَ إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسها ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَل إِنْ أَذَقَنَ الْ الإِسَانَ مِنا رَحْمَةً ثمَُّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِهُ لا يَأُوسُ كَفُور وَل إِن أَذَقَنَاهُ عمَا أَبَعدَبَ الرَّ أَمَسَّتهُ لَاقولُولًاَّ ذَهَبَ السَّيئاتُ عنّي إِهُ لَفَرحم فَخُور إلا الذين صَبَرُوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن أن يقولوا لولا أنزل عليه أو, او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا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 وَأُحِيطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ إِسْمَاعِيلَ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِلْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخراتهم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله وما كان لهم من دون يضاعف له العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبأصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم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 مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ زِدْنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ علينا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني واتاني رحمه من عندي فعميت عليكم ان الزمكمها ان الزمكمها لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهَ وَمَا أَنَا بِطَارِبِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوا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 قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامُهُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 تَسْخَرُونَ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ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 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا مُنِيرُ كَم مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي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 مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثم لا لَا تُغْنِرُون إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِيكَ عَادٌ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 فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مديب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك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 فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسيرٍ وَيا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَكَأَتَتْهُ الْبُشْرَى يُدَادِلُونَهُ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مَنِيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا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 قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم احد الا امرااتك انه مصيبها ما اصابهم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 يا قوم أَوْفُ المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يَا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يَعْبُدُ آباؤنا أو, أَوْ أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنِكَ لأَتَ الحَليمُ الرَّش قالَا ي قَوْمِأَرَأيتُم إنِ كُ تُعَابَيّينَة مِر الرَّبّ وَررزَقَنيِي مِنْهُ رِزْقًا حسَسَنَا وَررزَقَني مِنْه رِزْقًا حسَسَنَ وَمَا أُريد أنْ أُخَالفَكُمْ إى مَاأَ آكُمْعَنْه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 وَأُتْبِعُوا فِيهَا ذِلَّةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَرِفِذِ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ظلموا أنفسهم فَمَا أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير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 وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَسِيرَ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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَنَّاتِ النَّمَى مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ